إرَبًا وَإِلَ الله أَعُوذ وشطبت حروف الظلمأي براع اليوم الموعود مسقت ليالي السود إرَبًا وَإِنَ الله أَعُوذ وتعالوا معي قليلا لنختم بهذه القصه التي حدثنا بها أحد الضباط في السلك العسكري النسائي يقول هذا الضابط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 وما كان من تلك الفتاة إلا أن اضطربت واشتدت اضطرابها ثم دخلت في أحد الغرف في الاستراحة وكانت تعرف الاستراحة حق المعرفة وأخذت الرشاش ثم خرجت على هذا الشاب وأطلقت عليه كل ما في الرشاش من الطلقات حتى خر على الأرض صريعاً والدم يتصبب منه انهرب الشباب وطاروا تطاير الجراد ولم يبق منهم أحداً ولم يبق إلا هذه الفتاة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 قالت الشرطية هذه الصلاة ألا تصليك قالت والله إني أول مرة أرى هذه الحركات تعرفون لماذا لأن أبوها كان منشغلا عنها ولم يدخلها المدرسة وأمها كذلك فلم تعش إلا على الضلال والضياء والإهمال المهم يا عباد الله تقول الشرطية فانزعجت لها وقبضت عليها أسبوعا كاملا أو يزيد وأنا أعلمها مبادئ الإسلام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 ما بين غمضة عيني وانتباهتها يبدل الله من حال إلى حالي إن كنت تريد لي الفقاء في الدنيا فإني قد اشتقت إلى لقاء الله وإني منذ ثلاث ليال وأنا أرى موطني في الجنة في المنام يقول الضابط أخرجت لها قرار القصاص فسرت وهدأت ثم قالت لي يا عبا فلان أريد منك حاجتي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 ومن خرجت عليها تبسلها سمعت ايها الاب سمعت ايها الام سمعت أي ابناؤنا وبناتنا تشردوا بالذنوب والمعاصي مزقتهم القنوات الفضائية واقف سحقتهم البلوتوتات اصبحوا لا يدرون اين يذهبون لا يعرفون درب المسجد ترى هم دائما أمام شاشة التلفاز أو أمام شاشة الكمبيوتر عبد. عبد الله وأنت يا عمت الله أعرف أني أسوت باللفل وشددت بالعبارة ولكن والله ما هذا إلا لحرارة في قلبي على ما يحدني بنات المسلمين وشبابهم وإني أحذركم قول الله أحذركم قول الله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 وأنا وأنتم من الناس نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون اللهم يا ذا الجلال والإكرام يا علام يا من بنيت دار السلام أصلح لنا النية والذرية اللهم أصلح لنا النية والذرية اللهم أصلح لنا النية والذرية وارزقنا من أولادنا وبناتنا قرة عين في الدنيا والآخرة اللهم لا تجعل لنا ذنبا بهذا مقام إلا غفرة ولا قولا صوتك الاهتزاز فوقني على الفيني اراى صلاتا والاعان وانا الطفل المولود وافقت صلاتا ودعاء وانا كالطفل المولود مسوت ليالي السود رب وان الله اعوذ وشطفت حروف الظلمة يا راعي يوم الم وجئتك يا زمانا الدائبا بخطيئات موصود خصني كدمعا وبكالا واراك عتابا وشرور وجئتك يا زمانا الدائبا بخطيئات موصود خصني كدمعا وبكالا واراك عتابا وشرور واعود الى الله اعود